بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأغسل عليهم طير نبابي لترميهم في حجارة من سجير فجعلهم كعصم ما كون.